فهل للأذان سنة؟ للأذان سنن كثيرة منها أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وأن يكون قائما غير قاعد ومتوجها للقبلة وأن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله حي على الصلاة ويسارا عند قوله حي على الفلاح. أو يدور على المنارة ليسمع أهل الجهاد وإن كان مكبر الصوت يغني عن ذلك في هذه الأيام وأن يدخل إصبعيه في أذنيه وأن يرفع صوته بقدر ما يستطيع ومكبرات الصوت تساعد على ذلك ليشهد له كل ما ومن يسمعه يوم القيامة كما رواه البخاري وأن يترسل في الأذان أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكته وأن يسرع في الإقامة وأن لا يتكلم أثناء الأذان والإقامة وأن يؤذن في أول الوقت ما عدا الفجر فيؤذن قبله اولا ثم يؤذن في وقته وأن يفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة بالطهور أو الحضور إلى المسجد وليس هناك تحديد لهذا الفصل فقد روى مسلم وغيره أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته وهو ملاصق للمسجد أقام الصلاة حين يراه ويسن لمن يؤذن أن يكون هو الذي يقيم للصلاة كما يسن للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي علتيني الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كما رواه أحمد وأبو داود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه أبي محضور، كما يسن الترجيع في الأذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا والله أحمد.